وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكوط وَإِذْ قَالَ مُسَالِقُ أُمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَأْتُمْ مِنْ أَلِفِ الرَّعْونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَكُمْ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 جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ابسنتم به واننا لفي شك واننا في شك مما تدعوننا إليه مريب قالت أرسلهم أَفِي اللَّهِ شَكُّ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى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 فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف نصقام وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم وي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 أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد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 سواء علينا أجزعنا أنصبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي وما كان لي عليكم. من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرحكم وما أنتم بمصرحي إني كفرت بما أشركتمون من قبل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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتتت من فوق الأرض ما لها من قراط يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَسَخَّرَ لَكُمُ الْلَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَن تَكُن مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُفْصُوْهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ كَفَارٍ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنَوْنَ وجن بني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهم أضلّك كافرا من الناس فمن تبعني فإن له مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواذ غير في ضع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 تشخص فيه الأرصاد مهضعين مخنعين رؤسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدهم هواء وأنذرنا سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْذِرْنَا إلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعُ أُسُلَ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 إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب